5 يا من خلقت الجن والإنسان أنت الإله الواحد الفرد الصمار سبحان من من نطفة سوال يا من خلق الجنا والانساني أنت الإله الواحد الفرد الصمد. Alhamdulak Og shukru lak Og razakteni Din anjel Al-Adiyane Og اغفر لنا كم زلة شهد عليها لساني رباه تعالى ذنبنا فاغفر لنا كم زلة شهد عليها لساني يا من إذا جنّ الظلام خلقت الجن والإنسان أنت الإله الواحد الفرد الصماء سبحان من من نطفة سواني كم كنا في الدنيا أحب جمالها كعروسة فستانها الأزمان نلهو ولا ندري لأين مصيرنا إلى أن كبرنا وشابة العين أيت أولادي صغارا حولنا ذكرت من في عطفه رباني وذكرت أيام الصباح وكأنها سبحان من جعل السنين ثوان إنهذا جن الظلام دعوت وذكرت وأجيال فنت من قبلها تركوا المتع وجفت البدران كانوا يعيشون الحياة على أمل يلهون في الأعاني والأوطان يا نفس توبي عن ملذات الهوى ومصيرت سبحانه للواحد سبحان التين رطفات سواء